الحمد لله الحمد لله خلق الخلق مسلم وكافر بر وفاجر وقسم معيشتهم ففقير وتاجر وقسم اخلاقهم فمتواضع ومكابر احمده واشكره وهو للحمد اهل وللذنب غافر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل محبوب وللقلب آسر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأوائل والأواخر وعلى من تبع النهج واقتفى الأثر وسلم تسليمًا كثيرًا عاطر اما بعد فيا عباد الله ان من بالغي حكمه الله عز وجل ان يجعل عباده درجات بعضهم فوق بعض يقسم بينهم الارزاق والاخلاق ويتمايزون في العلم وفي نظراتهم للحياه وفهمهم لحقيقه ما خلقوا من اجله ثم تمضي الحياه وَتَطْوَى أَعْمَارُ النَّاسِ فِى ضَلَالِهِمْ وَمَفْضِلِيهِمْ وَيَصِيرُونَ إِلَى رَبِّهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَعْتَقَ نَفْسَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْبَقَهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَالُ لَهُ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَيُقَالُ لِآخَرِينَ هذه النار التي كنتم بها تكذبون الحياه وايامها الغاديات الرائحات هبه الله لعباده وهي كذلك بلاء لهم واختبار كيف يديرونها وكيف يعيشونها الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا اجل فالله عز وجل يهب عبده الحياه ويمده باسبابها ليبلوه لينظر كيف يعمل كيف يتصرف كيف يمضيها يقول ابن القيم والناس قسمان عليه ومنهم الشريف الذي عرف الطريقه الى ربه وسلكها قاصدا الوصول اليه وهذا هو الكريم وسفله ومنهم اللئيم الذي لم يعرف الطريقه الى ربه ولم يتعرفها فهذا هو اللئيم الذي قال الله فيه ومن يهن الله فما له من مكرم ففهم الحياه على حقيقتها وتحقيق العبوديه التي هي عله الايجاد وغايته الخلق والالتزام الحق والدفاع عنه والجديه في الالتزام بالاسلام هي معارج النجات في الدنيا والاخره وهي كذلك سر عز الامه وسبب قوتها ومجدها فدوله الاسلام الاولى التي شيدها حبيبنا ورسولنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم انما قامت على اكتاف الرجال الاشد ذوي العزم والجد والصدق والاخلاص كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابي عبيده وسعد بن ابي والقص وغيرهم اولئك الرجال ومن شابههم من افذاذ الامه في عصورها المتلاحقه اسسوا حياتهم على فهم عميق وايمان وثيق وجد متصل فكان واحدهم كالف ان امر عنا بل ان الامه قد تمر بازمه شديده او بمنعطف خطير فاذا واحد نعم واحد من ابنائها وفرد من رجالاتها يمسك بزمامها فيعصمها الله به من شر عظيم وخطر ماحق كما فعل الصديق رضي الله عنه يوم الردة وكما فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين غشاها الظلم والجور وكما فعل احمد بن حنبل رحمه الله يوم فتنه خلق القران وكما فعل المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يوم تاهت الامه في فجاج الشرك كل اولائك وغيرهم انما هم افراد وهبهم الله من السمات والخصائص ما وهبهم ثم ادبوا انفسهم ودربوها وربوها واذابوها واكسبوها من خصال الجد والعزم والصدق والصبر ما اهلهم للقياده ورشحهم للتاثير والتغيير ولاجل ذلك فانه لا عجب ان يمر بالامه ازمات ومحن وشدائد متتاليات ولكن العجب العجب كل العجب الا يخرج من ابنائها من يصد عنها بغي البغى العجب ان تنجح مشاريع الاعداء في تشتيت اهتماماتنا في تشتيت اهتماماتنا واهتمامات رجال الامه وتنجح في تسطيح اهتمامات شبابها ونسائها فلا يعرفون قيمه ذواتهم ولا يفهمون لا يفهمون مهمتهم في حياتهم ولا يقدرون ما وهبهم الله من مواهب وقدرات فتضيع حياتهم في الركض وراء المصالح الشخصيه او خلف الشهوات الدنيه فتبقى قضايا الامه الكبرى من الدعوه والجهاد والنجده والاغاثه والاصلاح لا نمنحها الا المواهب المتواضعه والاوقات المتقطعه والفكر المكدوده اخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مجلسه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال لهم قال لهم تمنوا تمنوا فقال احدهم اتمنى لو ان هذه الدار مملوءه ذهبا فانفقه في سبيل الله ثم قال عمر تمنوا فقال اخر اتمنى لو انها مملوءه لؤلؤا وزبر جدا او جواهر فانفقها في سبيل الله واتصدق به فلا زال يقول لهم تمنوا تمنوا قالوا ما ندري يا امير المؤمنين ما ندري يا امير المؤمنين فقال عمر اما انا فاتمنى اتمنى لو ان هذه الدار مملوءه رجالا مملوءه رجالا مثل ابي عبيده ابن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى ابي حذيفه وحذيفه ابن اليمان اجل لقد كان مشغولا بالافراد الافذاذ الذين تكامل تكوينهم ايمانا وعلما وصدقا وصبرا وتضحيه في سبيل الله اولئك انفعوا للامه من الذهب والفضه ومن اللؤلؤ والزبرجد هؤلاء هؤلاء الرجال الافذاذ هم الذين يغيرون مجرى التاريخ وهم من تقوم عليهم الحضارات وتسير بهم في الآفاق المبادئ والدعوات ايها المصلون ايها الاحبه في كل فرد منا انا وانت وهو وهي وغيرهم في كل فرد منا خصائص ومواهب وصفات لو اخدمها للاسلام لتغير طعم الحياه في مذاقه ولا احس بقيمته وقدره الاسلام لا يريدك ان تغير ميولك او تلغي صفاتك وانما يريدك ان توجهها للوجهه الصحيحه يريدك ان تزداد بها شرفا ورفعه وسؤددا ويريدها ان تزيدك قربا من ربك فمن كان قويا شجاعا مقداما فعلم ما يضيع ذلك في العبث والمغامرات الرياضيه والاسلام بامس الحاجة الى شجاع يقدم نفسه ويصدع بالحق ومن كان بليغا فصيحا فدونه دعوه الحق فهي احق بمن كان ناصعا بيانه وفصيحا لسانه ومن كان رقيق القلب سخيا النفس لينا الطبع ففي الامه من هم بامس الحاجه لفؤاد رؤوف وقلب عطوف قال صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الفاروق كان رجلا قويا شجاع القلب والراي اذا اذا اعتنق رايا صدع به ونافحا عنه كان قويا في المواجهه قادرا على التحدي لذلك نال المسلمين ما نالوا منه وهو على الكفر فلما هداه الله للاسلام حول خصائص القوه خصائص القوه التي كانت عنده حولها الى خدمه الاسلام سماته كانت كما هي لم تتغير ولكنه استثمر ولكنه استثمرها في الدعوه للحق والدفاع عنه فالذي كان يتهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هو اليوم اصبح اليوم يصرخ في وجوه الكفار بشهاده الحق ويقول احلف بالله لو قد كنا 300 رجل لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها او تركتموها لنا يعني قاتلناكم في مكه حتى تكون لنا او لكم فقوته المهدره قبل الاسلام اصبح يتاجر بها مع الله ويشتري بها الجنه خالد بن الوليد الذي كان يهدر فروسيته وخبرته القتاليه من اجل اهداف القبيله اصبح يستثمرها بعد الاسلام لخدمه الرساله العالميه والدين العظيم اجل ان الخساره ان يهبك الله عقلا سليما وجسما صحيحه وينعم عليك بما لا تعده من النعم والمواهب والقدرات والحياه المديده ثم تضيعه من بين يديك في تافه الاهتمامات وهل اعظم من ان يخسر الانسان نفسه ذلك هو الخسران المبين لذلك سمى الله القيامه يوم التغاب لان فيه غبنا وحسره والما وندامه على فرص ضاعت وقدرات اهدرت ومواهب اهملت يوم القيامه ينادى كل عبد بحسب اهتماماته في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم من كان من أهل الصلاة دُعيَ من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دُعيَ من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دُعيَ من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دُعيَ من باب الصدقة فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان ذا همة عالية ونظرة طموحة يَا رسولَ الله ذا يد النار ما على احد يدعى من هذه الابواب من ضروره يعني من اي باب دعى الانسان ما دام سيدخل الجنه فليس عليهم من باس ان يدعى من باب الصلاه او من باب الزكاه او من باب الصوم او غيرها يقول رضي الله عنه لرسول الله فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها يا رسول الله قال نعم وارجو ان تكون منهم وارجو ان تكون منهم رضي الله عنك وارضاك ولعن من لعنك ان جئنا ان جماع الخير ومعراج الفلاح ان تربي نفسك تربي نفسك على ان تعشق المعالي والاهداف العظيمه ان تعرف قيمه ذاتك فانت مسلم وانت انعتق من الدوران حول نفسك فانت مؤمن ليست الحياه الكريمه ان تلبس احسن اللباس وتسكن فارهه المساكن او تحوز اضخم الارصده ليس ذلك هو النجاح فقط لا ليس هو التفوق فقط بل هو الاغثاق بعينه ان كان لذلك ان كان ذلك لذاتك وحدك فقط ولاجل ذاتك فقط عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصه تعس عبد الخميله ان اعطي رضي وان لم يعط منها سخط تعس وانتكس واذا شيء كفل لن تقش انظر كيف نعته رسول الله بالعبوديه للدرهم والدينار والخميسه وليس بعد ذلك دناءه وذلك وصف لاهل الدنيا المشتغلين بها الذاهلين عما خلقوا من اجله فلا يعنيهم شيء من احوال امتهم ولا دينهم ولا مستقبلهم الاخروي يمضي الحديث الشريف يذكر مثالا واحدا يقابل هذا الصنف يعاكسه في السعي والاتجاه فيقول صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله اشعث اشعث اشعث الراس مغبره قدمان ان كان في الحراسه كان في الحراسه وان كان في الساقه كان في الساقه همه خدمه امتي ان استاذن لم يؤذل وان شفع لم يشفع هذا هو كبير هذا هو كبير الهدف عظيم النفس همه الله والدار الاخره اين يكون مكانه فهو في خدمه امته حتى وان بدا في اعين الناس لا شان له لا يضره ذلك فقد قال فيه صلى الله عليه وسلم طوبا طوبا طوبا له طوبا له اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت عبادك فتنه ان تقبضنا اليك غير مفتونين ونسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا الى حبك يا رب العالمين اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من قالها فقد استمسك بالعروه الوثقا اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد اعلموا رحمكم الله ان الاسلام يقبل اتباعه ان يمضوا حياتهم سرعه شهوات واسار ملذات يا ابا لهم ان تتضاءل اهدافهم حتى تنحصر في جمع مال او تبوء منصب, منصب او بناء بيت او زواج او غيرها من قليل الاهتمامات ولو كانت هذه هي اهداف المؤمن فانه لا فرق بينه وبين غيره ممن حرم نور الايمان فليس بمؤمن من بات عقله مسبيا في بلاد الشهوات وأمله موقوفا على اجتناء ثنائى اللذات وسيرته جارية على اسوء العادات دينه مستهلكا بالمعاصي والمخالفات همته واقفه مع السفليات عقيدته غير متلقات من مشكات النبوات فهو في الشهوات منغمس وفي الشبهات منتكس وعن الناصح معرض وعلى المرشد معترض وعلى السراء نائم وقلبه في كل واد هائم لم يربي نفسه لم يربي نفسه فمن يربيه وقد بلغ رشده واستوى على اشده لقد جاءتنا نذر ربنا لقد جاءتنا نذر ربنا وجاءكم النذير افرايت امتعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون ان على كل مسلم ان يكتشف طاقاته ومواهبه ويبتغي بها الدار الاخره ثم لا ينسى بعد ذلك نصيبه من الدنيا لانه عاقل مدرك مكلف مهدي للاسلام الذي يدعه الى دار السلام التي هي الحياه الحقه وفيها النعيم الابدي المقيم ان المسلم ينعش افكاره المبدعه انتماء لدينه ودفاعا عن دينه عن مبادئه وترسيخا للاخلاق الفاضله ومن كانت الاخره همه جمع الله شمله واتته الدنيا وهي راغمه ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قسم له ان صاحب الهمه العاليه ذو نفس تواقه تدعوه الى اعالي الامور فهو لا يزال يترقى يترقى في مراقي الصعود ويتسنم ذرى المجد فيرتاح بعد ذلك خاطره يرتاح بعد ذلك خاطره وتسعد نفسه في الدنيا والاخرة هي الحيوان والجنة هي المأوى اما الاخر فقد خاب من دساها وفي المعاصي اركسها وفي سفاسف الامور دفنها ان الاسلام ان الاسلام هو مصدر العزه كلما اقتربت منه كلما اقتربت منه اعتزازا ودفاعا وتعلما كلما ازددت عزتا وشموخا وروقيا وايبان وراحه وسعاده فلنفتش عن ذواتنا فلنفتش عن ذواتنا لنفتش عن ذواتنا عباد الله لنرتقي بها لنرتقي بها فما نفع المرء مثل نفسه ولا اعلم بنفسك من نفسك فاخطو خطوه اخطو خطوه وتتابع الخطا تصل الى مرادك اعاننا الله واياك على ذكره وعلى شكره وحسن عبادته اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وقدوتنا ومعلمنا ذو الهمه العاليه محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل عليه صلاه دائمه ما دام الليل والنهار وصلي عليه وعلى آله من المهاجرين والانصار اللهم يا ربنا فاحينا على سنتك وتوفنا شهداء على ملتك واحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وان ينال شفاعته واجمعنا به في دار كرامتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم خذ اللهم خذ من خذل الدين اللهم خذ من خذل الدين اللهم اخذوا المن ، خذل الدين اللهم كن لي één خوانينَ المُسْلِمينَ في كل مكان اللهم كن لهمُ في الشام اللهم كن لهم في الشام اللهم كن لهم في, في فلسطين اللهم احمِّ المسجد الأقصى من يهود اللهم احمِه من اليهود اللهم يا ربنا فارزُقْنا فيه صلاةً قبل الممات يا رب العالمين اللهم كن ليýchواننا المُجاهِدين المُرابِطينَ في اليمن يا حي يا قيوم اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم اخذوا للرافضة اللهم اخذوا للرافضة اللهم بدِّت جمعهم وفرِّق شملهم يا رب العالمين اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا يا رب العالمين اللهم أنت مولاهم والكافرين لا مولا لهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اهد ولاتنا وولاة امور المسلمين اللهم اجعلهم عزا للاسلام ونصره للمسلمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم قو, اللهم قو عزائمهم اللهم قو عزائمهم اللهم قو عزائمهم وانصرهم على القوم الظالمين يا ذا الجلال والاكرام ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة